السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد انا جاي الليله ان شاء الله يا شباب اكلمكم عن أسلحة الدمار الشامل اسلحه ايه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 الاغير التوبه إلى الله سبحانه وتعالى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سرق حاجه من الغنائم لما مات فالصحابه قالوا هنيئا له الجنه قال رسول الله كلا إن الشملة التي اجتملها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 ارفعها ازاي يا رب وانا ذنوبي بتشل على رقبتي ارفعها ازاي رب وانا كان كل ما تنزل لي نعمه ورا نعمه يطلع لك مني زنب زنب. يا معصيتك ويا عنك ويا مديتك عليك ارفعها ازاي وانا كل مكان ارفعها ازاي وانا ما سبتش الذنب ما عصيتكش بيه ارفعها ازاي وانا كنت اسمع اسمع القران التاوي ارفعها ازاي وانا كنت بتتنزل لي كل ليله عشان انا وانام وبقوم شايف بين إليك أرفع حزاي اديتني المال عصيتك بيه اديتني الوسام عصيتك بيها اديتني الجمال عصيتك بيه اديتني نعمك عصيتك بيها أرفعها ازاي وأنا كان لو حد شافني معصيش أبدا وما عملش حاجه غلط ولما أنت اللي تبقى شايفني جعلك أهون الناظرين إلي مش قادر أرفعها يا رب أرفع ازاي وانا رسول الله عليه الصلاه والسلام دخل الحديد في وشه في غزوه احد عشانك رسول الله اتحمل سلل الجزور واماعي الجمل على رقبته عشانك رسول الله اتحمل الدم وكل التعب في حياته عشاني وفي الاخر طلعت كسرت سنته أرفح ازاي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 أنا نجحت اهل الجنه أنا نجحت في امتحان القبر وجبت على الاسئله 3 انا نجحت في امتحان الميزان وكفه اليمين ثقلت انا نجحت وخاتم اليمين انا نجحت وعديت من على الصراط انا نجحت في امتحان العرض على الله وقلبي طلق طاهر ونظيف أنا نجحت انا نجحت خلاص نجحت في امتحان غض البصر نمق. نجحت في امتحان حفظ اللسان نجحت وجبت امتياز في امتحان الشهوات نجحت وجبت امتياز مع مرتبه الشرف في امتحان فتنه النساء انا نجحت نجحت نجحت ومش هدخل جهنم ولا هتعذب بيها ولا هتلفحني صفعه نار وانا معدي على الصراقات نجحت وخلاص مش هخد كتابي بشمالي نجحت ومش هتلجم بالعرق بتاعي يوم القيامه ولا هقف ظل الحر 50000 سنه ولا هطرب من على حوض الرسول عليه الصلاه والسلام انا نجحت مش هضرب بمقامع الحديد ولا هشرب حميم ولا ادخل في النار وسكن النار انا نجحت نجحت وحده ابو بكر الصديق وحده سيدنا عمر وهكل مع مصعب واتعشى مع النبي عليه الصلاه والسلام على صفاء الكوثر نجحت واشوف ربنا نقحتهمظر لوجه الله سبحانه وتعالى ربنا ابصرنا وسمعنا سمعنا يا رب خلاص سمعنا سمعنا الالحاصي وهو بيجري ومجنن يا رب انا اموت بالعطش يا رسول الله سقيني فيقول له الرسول صحقا صحقا طب انا هموت من الظلمه هعدي ازاي على الصراط في الضلمه دي يقول لهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا الدنيا لو تعرفوا تجيبوا نور من اعمال الصالحه في الدنيا طب احنا هنموت خلاص هنموت من كتر الحر عايزين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 الذنب ده قنبله موقته ممكن تنفجر فيك في اي وقت ممكن تنفجر يوم القيامه كلا انهم عن ربهم يومئذ لبحثون ما تشوفوش انت تستحمل انك ما تشوفيش مولاك وحبيبك وربك تستحمل تقالي الحجاب اكتر بينك وبين ربنا تقالي الحجاب عشان ما تشوفيش ربنا لو عايزه خففي لبسك وتقالي الحجاب بينك وبين ربنا اعصيه وتقالي الحجاب بينك وبينه عليه وتقي الحجاب بينك وبينه لو مش عايزه تشوفيه لو مش عايزه تشوفي ربك وحبيبك سبحانه وتعالى يا جماعه احنا في الدنيا لما الواحد بيشوف ذنبه بيقول استغفر الله إنما في الاخره مفيش كلمه استغفر الله ممنوع ما تتقالش لما بيشوف ذنبه في الصحيفه بيقول يا ويلتا يا ويلي والعياذ بالله كل ذنب قنبله قنبله ممكن تنفجر في اي وقت ممكن تنفجر في الدنيا في الدنيا حبيبه قلوبنا اللي احنا بنقص عشان ناخده اصلا لا إلا الدنيا بلاش الدنيا ممكن تنفجر في الدنيا والله يا جماعه تلاقي راجل يقول لك انا انا اب من الاباء يقول لك انا انا الرزق ضيق ليه انا الرزق ده ضيق مين يا ولدي الفاضل ضيق مين ده انت مراتك مشغله الدش طول النهار على قنوات ما علم بها لربنا وبنتك مشغله الكاسيت طول النهار على شرايط ما علم بها لربنا وابنك مشغل النت طول النهار على مواقع ما علم بها لربنا وانت الله اعلم في شغلك امين ولا مش أمين وبنتك المتبرجه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 سبب كل مرض وسبب السرطان وسبب الفشل الكلوي، الذنوب دي هي سبب كل التغيرات، الفساد الجوي وتلوث الجو وتلوث الميه، الذنوب ديت هي سبب كل ألم وكل مرض، عارفين زي إيه؟ زي مريض بالسكر، مريض السكر السكر بدأ يعلى عليه، بدأ يحس بمضاعفات، مش عارف ينام، قاعد يدخل الحمام ومضاعفات في عينيه، في كليته في القلب مش عارف يقبل إيه، يروح للدكتور يقول له السكر بيعلى جدا، طب السبب إيه لازم يكتشفوا سبب ولك تبقى السبب في مشاكلنا كلها هي الذنوب، لازم نكتشف السبب يا جماعه زي واحد كان عنده جرح والجرح بدا يلم فجاه الجرح بدا يجيب كح وصديد وبدا يحمر وبدا يورم بدا يلمه وبدا الصديد ينتشر في دمه وبدا يسخن وبدا يرتجف بيموت في ميكروب دخل يقينا لازم يكتشف والا هيموت الميكروب اللي دخل حياتنا وبهدلها هو الذنوب يا جماعه الذنوب يا شباب سيدنا موسى كان معاه جيش 40000 واحد منع عنهم المطر من السماء بسبب واحد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 يحرم يعني يعني ما تاخدش فلوس فلوس مين يا حبيبي ده رزق اوسع من كده اللي نفسك تحبها ممكن تتحرم منها بسبب ذنبك بسبب ذنبي اه انك عصيت ربنا معايا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 ثلاث انواع من العذاب بيعيش فيها اول عذاب بيعيش فيه عذاب الاكتئاب والخنقه اكتئاب وخنقه وبيفرفش على نفسه اي والله العظيم ليه لانه عامل زي المريض بتاع الزيدا الدوديه اللي بدا يحس بالم الزايده طبعا بيلاقي اخذ مسكن سكنها ساعه وانفجرت مد فيها الشاب بيحس انه مخنوق طب اعمل انزل قهوه اطلع رحله انزل النادي يطلع كذا ساعه ولا كذا يوم يرجع ثاني يتقتل من الخنقه والخنقه تزيد عليه ما تخدرش نفسك ثاني عذاب بيحسه العاصي عذاب الحرمان من الشهوات حرمان من الشهوات ازاي ده مستمتع بكل حاجه بيتهيأ لك اصل المعاصي عامله زي البحر مهما تشرب منه عطش اكتر هو يكلم بنت حلوه هيشوف الاحلى منها مش هيكلمها جاب ابوه جاب له عربيه لانسر هيشوف اللي معاها يجيبها جاب موبايل احدث حاجه هيشوف اللي جاب موبايل ابوه جايبه من المانيا ولا امريكا ومش عارف يجيبه مش ه... دايما اللي بيدخل في شواط بيشوف حاجات مش قادر عليها مش عارف يجيبها هي قتلت نفسها في المكياج والميك اب وشافت اللقب اللي أجمل منها واللي الكل بص لها منافسه هتقتل الجميع وهتعذب الجميع ثالث نوع من انواع العذاب النفسي اللي العصب يحسه عذاب تأنيب الضمير المتعبان الظهر بيدن عليه في تحت الجامعه مع البنات ومع اصحابه انا عايز اروح بس الشيطان مستعبدني مش هادر. واقف متعذب مش قادر ليه تعذب نفسك اثنين متعذبين واثنين مستريحين المتعذب العاص اللي في قلبه خير زينا كلنا والطائع اللي في قلبه شهوات مش قادر يستريح في الامانه لانه بيبص للي بره الاثنين اللي مستريحين الفاجد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 انا ما قلتش كلام من عندي يعني المصيعه دي اتعامل معاك انها قنبله الشيطان ما يقدرش يفجرك بس الشيطان عارف القنبله فين بيزقك عليها عشان انت اللي تفجر نفسك بنفسك هو اتنفس قبل كده لما عصى ربنا وعايز يمشيك في نفس السكة لما راح لسيدنا ادم بيقول له ما انا ربكما عن هذه الشجرة إلا ان تكون ملكين او يسيدي أو تكونا من الخالدين حد يضيع دي هي دي يطمع الشاب يحسسها ان هي دي يخلي البنت تحس ان هو ده يخلي الشاب حسن بس هي دي فلما ذاقه اول ما ذاقه اللي اكلته وشربته ونمته في المعاصي اول ما ذاقه اول ما الواد والبنت اللي بقالهم 20 سنه بيحبوا بعض اتجوزوا بقول الاثنين لمين عليهم ام تلاقي لها الا الله في المحاكم الشرعيه فلما ذاقه اول ما وصل للدنيا اللي كان هيموت عليها اكتشف ان هي مقلب فلما ذاقه فلما ذاك خسر كل حاجه هتخسر كل حاجة لو سمعت كلام الشيطان هتتنسف قنبله المحصى المحصي اسمح الدمار شامل القنابل الموقوطه ممكن تنفجر في القبر القبر لا ابو سيرهك الا القبر ابو سيره انا انا غلبان زي زيك والله احنا كلنا غلبه بنقول يا رب كلنا والله العظيم يا جماعه مرعوبين من لحظة نزول القبر زي ما سيدنا عثمان كان بيبص للقبر ويبكي يقولوا له عن النهار ده تبكيش بنتكلمك عن القبر تبكي ليه يقول هو ده هو ده ده اول منازل الاخره اللي هينجو منها هينجو بعد كده القبر يا شباب الامر يا جماعه المعصيه كل معصية تشديد لنزع الروح المعصيه تشديد لضمه الامر المعصيه خزي ساعه العرض على الله المعصيه زلزلة والعزم الله واعصت العبور من على الصراط وظلام المعصيه حصرات وزفرات في جهنم المعصيه أذقال في كفه الشمال ساعه وزن الاعمال المعصيه مصيبه المعصيه نكث سوداء على القلب انت بتبص قد ايه انت لو بتبص كل يوم خمس بصات بس حرام لو بتبص خمس بصات بخمس نقط صدع على قلب زي ما النبي قال يعني في الشهر 150 بصه بقى انا بقول خمس بصات مش هيتقصد يعني ده احنا بنستر بعض لعل ربنا يسترنا يعني في السنة 2000 يعني بقالك خمس سنين من يوم ما كنت في ثانيه ثانوي يعني انت دلوقتي 10000 نقطه صدع على قلبك طب امال البصر التلفزيون 5 دقايق في اليوم 5 دقايق مين يا عم ده انا بتفرج 15 ساعه 5 دقايق يا سيدي ب 50 عارف في 5 سنين بكام ب 100000 نقطه سوداء يعني قلبك زمانه بقى فحمه والفحم ملوش مكان غير في جنه انجد نفسك يا حبيبه قلبي انجدي نفسك يا اختي يا جماعه والله العظيم انا خايف عليك والله مرعوب عليك والله نفسي كلنا نشرب من حوض النبي مع بعض وننظر لوجهه الله مع بعض وندخل الفردوس الاعلى مع بعض طب لو بيشرب خمس سجائر في اليوم السيجاره عشر انفاس 50 نفس يعني ب 50000 نقطه صدري قلب ايه قلبك بقى ايه قلبك بقى ايه الحقوا نفسكم عايزين نلحق نفسنا يا جماعه يا جماعه كنت بقرا في قاف قلت سبحانك يا رب ايه يا رب ده يا رب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا قد خلقنا الانسان ولا نعلم ما توسوس به نفسه اذا انا متراقب للدرجه دي انا في كاميرا بتصلط على خواطر صدري من جوة انا للدرجه دي متراقب اول الايات بتقول انت متراقب وانت مش واخد بالك البني ادم متراقب وهو مش حاسس ده متراقب في خواطر صدره اذ يتلقى المتلقيان ده متراقب ربنا وربنا بكل شيء بيكتبوا تقارير عنك في كل كلمه اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول كل لفظ كل كلمه كل كلمه كل حركه انت بتساقب للدراجه دي زي واحد مجرم سرق وقتل وعمل وخلاص رجع بيته قالوا له تعالى حبيبي تعالى ده انت كنت متصور صوت وصوره تعالى قلبه من الرعب بعد كده فجاه اللي قاعد يعمل المقص ده ومش واخد باله من كميه الرقابه الرهيبه تلاقيه مفاجاه رهيبه وجاءت سكره الموت بالحق جاءت يعني فجاه ما حدش فينا كان عامل حساب بحدش فينا اللي عنده 70 سنه ما عندنا واحد في البلد مات وعنده 100 سنه واللي بيقول لك يا عم وانا هموت زي صاحبي ليه ده انا ابويا بقى با... كل واحد محدش متوقع جاءت فجاءه سكرة سكره يعني قفله قفلت الزور هيموت من العطش ومش قادر يبلع بق ميه قفلت العينين فتحي ما عادش شايف قفلت اللسان عايز ينطق ويقول الحقوني ما عادش قادر سكره الموت بالحق الحق يعني مشاهد ما كانش عارفها اول مره يشوف الرقابه اللي كانت حواليه وما هوش عارف الرقابه دي كلها جت منين وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحي المفاجاه التانية ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بيوم القيامه في لحظه وطالعين من تحت التراب النفض التراب والاجفان بتتنزق من على اجسادنا والاجساد بتتلم الاشلاء بتاعتها من كل انحاء الارض وجاءت كل نفس معها سائق وشاهد لتتنين مسكينه ايه انت مقبوض عليك النهارده انت ال الف سنه في حيازتنا لغايه ما ربنا يامر بك للجنه ولا للنار يا هنسلمك للملايكه دول يا هنسلمك للملايكه دول انت لقد كنت في غفله من ده فكشفنا عنك غطائك اكشف الغطاء من دلوقتي اكشف الغطاء من دلوقتي فوقوا من الغفله اللي احنا فيها من دلوقتي يا جماعه عايزين نستيقظوا من دلوقتي يا شباب احد الشباب شاف رؤيه ان هو نيم على السرير فمراته جت تكلمه فبيكلمها فحسبته مات ما مش سامعاه فراحت قالت له اهله اهله جم بيقولوا له عايش حسبوه مات ده في الرؤيا جابوا له مغسله غسلوه وعايز يستغسل وبيقول انا بموتش حسبوه مات كفنوه دفنوه تحت التراب وهو بيقولوا انا بموتش كلهم حسبوه مات دخل القبر اتقفل عليه لا نفسه في ضلمه كل ده في الرؤيا وهو بيحسبه ميت لا ما لكن جايين بيقولوا له من ربك منينك بيقول لسان يتشل مش عارف انطق حاجه قعدت اصرخ اصرخ اصرخ صحيت مال الدنيا كلها صراخ مال الدنيا كلها استغاثات مراته قالوا جيروا عليه في ايه وكانت الرؤيه دي سبب نقله في حياته وتبه الى الله ليه عشان فكشفنا عن كغطاء ان ربنا كشف له بس حته من الغطاء زي ابن عمر لما شاف الرؤيه اللي قلبت ليله خلاته يقوم لغايه ممال طول الليل لما شاف شافير جهنم شافير زي شافه الموس حاجه بتقطع وال... وجهنم مطويه مطيل بئر عامله زي اي بير من تحت الارض مساحته رهيبه ولكن وش الارض حته دائريه صغيره بس اللي باينه منه جهنم كده فوهه صغيره ومن جوه رهيبه العمق والمساحه ولا عايز وشاف ملائكه معها مقامه الحديد واقف عليها بعدها ابن عمر تحول إلى قوامه ما ضيعش قيادته وحياته زي احد الناس كان مره وهو شاف رؤيا إن يوم الانهام وان الحميم بيتطاير والسماء بتسقط المهل فجى بعض المهل على جسم واحد يصرخ ويصوت من الألم صحى من نومه وبيصرخ بيقول بيقسم على جلده وعلى جسمه اثار عامله زي القروش كده اثار المهل اللي كان متطاير عليه وكسب قلب حياته فكشفنا عنك غطائك فبص لك يوم حديد فوق فوقي من الوقت قوموا فوق فوقوا يا جماعه فو يا جماعه قبل ما الوقت يروح فبصرك اليوم حديد وتيجي الصدمه الرهيبه وقال قرينه قرينه قريني اللي اقترن بيا في كل طاع وفي كل معصيه قريني أنتيمي قرين يا جماعه مش هو صاحب من الجن القرين يا جماعه صاحب الجن او صاحب الانس القرين اللي هو الاقرب صديق ليك قريني حبيبي اللي كنت ماشي معاه النهار صاحبتي وحبيبتي امينه اسراري واقفه يوم اليمه بتقول يا رب رمايه في جهنم وسيبني هذا ما لدي هتصدر الحكم القى في جهنم كل كفى القى في ناس بتدخل النار زي كيس الزباله اللي بيترمى وناس بتدخل النار بلسان لهب من عصرات وناس بتدخل النار صحب على وجهها إلى النار ولا بالله الله ده ده بيترمى زي كيس الزباله القى قال قرينه ربنا ما اغثيت ولكن كان في ضلال بعيد يا رب مش انا يا رب هو خده هو ضيعه هو انسفه هو يعني سوره قاف بتقول لك وبتقول لك راجعوا علاقاتكم مع اصحابكم يا جماعه راجعوا علاقاتكم مع اصحابكم دي وبالاما تعمل معاك ايه اللي بتعصر ربنا معاها ازك على المصيعه بالمعك ايه الصوره دي والايه دي ما ينفعش تحدي لازم نفوق يا جماعه لازم نفوق بكل قوه يا جماعه ونفوق في طريق ربنا سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حالك وقال قرينه قال قرينه ربنا ما اغطيته يا رب انا انا مش انا السبب خده هو يا رب خده حتى كل اصحاب يا راجل عينك على الكريش والملح عليا كل حاجه بس تنجد انا قال قرينه ربنا ما اضغيت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي انتهت وما انا بظلام للعبيد وفي الموقف الرهيب ده والعبد واقف على يمين سنوبه وعلى شمال سنوبه بايده جهنم وواقف في كله ينظر الله الى جهنم ويقول يوم نقول لجهنم هل امتلئتي لسه فيك مك مكان فاضي يا جهنم لسه فيك مكان يسع اثنين عصا عصوني وبرزوني بالمعاصي يا جهنم لسه في ولا خلاص الاماكن خلصت وتقول هل من مزيد هات يا رب كمان هات كل واحد عصاك يا رب هات كل واحده برفتك بالمعاصي يا رب هاتهم يا رب انا بحبك يا رب انا بعبودك رب وعبدت لك ان انا امس في اي واحد عصاك واي واحد برزك بالمعاصي واي واحد تجر على حروماتك يا رب وتقول هل من مزيد تخيلوا يا جماعه المعاصي قنابل المعاصي اسلحه دمار شامل خاف احسن تنفجر في دنيتك حاسق خاف احسن تنفجر في يوم القيامه فيك خاف احسن تنفجر في قبرك والعزم الا خاف احسن تنفجر في النار تعمل انفجار دمار في النار انا مش عايزك تدمر نفسك بنفسك انا بقول لك الكلام ده عشان مش عايزك تدمري نفسك مش عايزين ندمر نفسنا اكتر من كده دمرنا نفسنا لخ... خلاص والله يا هنعمل في نفسنا اكتر من كده ايه تنفجر فينا في النار ازاي عارفين المسخ اللي بيحصل في النار فشاربون شرب الهيم لما شربوا الحميم شربوا شرب الهيم الهيم اللي هي البهايم اللي عندها قرح في امعائها بتجري هتموت من العطش وما فيش ميه بترويها يعني هيتمسخوا في النار البهائم وهيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم زي ما صوره الواقع بتصور بييجوا في غابات الزقوم في قاع جهنم عايزين اي ميه يشربوا حميم يعطش اكتر يجروا يشربوا حميم يعطش اكتر ولا اعوذ بالله في مسخ خنازير زي ما ربنا قال على الوليد بن المغيره ابو خالد ان الوليد سنثمه على الخرطوم اما عدت ادور الخرطوم ده ايه لقيته مداخل الخنثير لقيته مداخل الخنزيره الخنزير يا جماعه هيتمسخ خنزير زي ما كان خنزير في الدنيا زي ما في ناس قلوبها اتمسخت في الدنيا أم حسب الذين اشترحوا السيئات اشترح يعني ايه عارف الكلب لما بينهش الجيفة وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس كده قلوبها بتتمسخ قلب كلب ينهش الجيفه عايز ينهش السهوه عايزه تنهش المعصيه والعاز بالله الذين اقترح اتمسخ قلبه يوم اليمه يتمسخ المتكبرين بيتمسخوا حشرات ابو سيدنا ابراهيم بيتمسخ ضبع ويتشال من قوم ويلقى في النار مسخ في اليهود يتمسخوا قرده جهنم دي بتتملى ناس ممسوخه في شكل حيوانات وحشرات والعاز بالله مسخ رهيب يا جماعه انا مش عايز فينا يا انا عايز ايه انا عايز اقول لكم ايه انا عايز اقول لك ما تدمرش نفسك بنفسك يا حبيب قلبي ما تدمرش نفسك بنفسك يا أختي يا اختي اللي خايفه عليكي زي ما بخاف على اختي يا حبيب قلبي اللي خايف عليك زي ما بخاف على اي حته من قلبي والله العظيم يا جماعه والله العظيم ساعات الحب بيخلي الاب يقص على اولاده وبيخلي الاخ يقص على اخواته انا انا ممكن والله ما بقص عليك والله العظيم خايف عليك وخايف على نفسي وبحب دين ربنا قوي ونفسي ربنا يعز الدين بينا ومدمر كل سلاح دمار شامل في حياتك ومنزع كل لغم الشيطان حطه في حياتك قوم على المحمول على فين يا شباب يلا على المحمول بتاعك الديلر بتاع على طول يلا على الدولاب بتاعك والدولاب بتاعك صندوق الجوابات وصندوق الهبايه واحرقه طب ده فيها يا ابني احرقه يلا حبيبه قلبي يلا يا اخي يلا يا حبيبي قلبي فين هات صندوق طب اسجل عليك قران احرقه يا ابني احرقه وخلي الشهوه تتحرق في قلبك يلا يا جماعه, يلا جماعة. يلا على وصله الدش اللي خلاتك على قنوات فاسده مفسده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 يلا حبيب قلبي يلا يا اختي في الله على ايد أمك وابوك يلا على ايد امك وابوك بوسوها كفايه اللي عملناه فيهم كفايه اللي استحملوه مننا ايام المعصيه اول ما الواحد بدا يتوب قمت على والدتي قلت لها انا انا يعني كنت هموت والله قلت لها انا مش عايز ازعلك بعد كده كان كان ده من 16 سنه مش عايز ازعلك بعد كده ابدا حسيت ان الواحد وهو بعيد عن ربنا ممكن يعمل اي حاجه ممكن يزعل قالوا لا قوموا بقى عوضوهم بقى قوموا بوسوا ايديهم بقى وتوبوا لربنا سبحانه شباب نعوض اللي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 يا امهات يلا يا امه محمد نستغفر ربنا من كل قلوبنا ونستغفر دلوقتي وفي سجود التراويح وفي التهجد وبالليل والنهار ونستغفر من اعمق اعمق قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا احمينا من انفسنا يا رب احمينا من ذنوبنا يا رب يا رب لا نهلك وانت رجاؤنا يا رب ان ذنوبنا قد تكالبت علينا اللهم اننا اعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن اغلال النار ومن عذاب القبر وفتنه القبر نعوذ بك من تضليل خروج الروح اللهم اننا اعوذ بك من سكرة الموت اللهم انا اعوذ بك ان نعاقب بذنوبنا يا رب يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا تب علينا امح خطايانا كفر سيئاتنا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 وعزمنا يا الله الا نعود الا نعود الى المعاصي ابدا فاقبل توبتنا يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا